mes che si газ Creek H исha Ski hak se va Mechanicu يا نائماً عن نومك تنتبه ليلك قد أسرع في الإنهدار يا ذا الذي استهرطتي نومه أنت تنام وربك لا ينام هل تكون نيل مذنب مستغل الليل بفي بالمنام تراموك يا جوك ار لله هو بالغيد ان اقتصا صلى على سيدنا المصطفى أحمدنا الهادي عليه السلام قد مجد بلال يا رسول السقلين راجيا بشفاتك عند الميت العلاب